فاواكم و أ ي د ك م بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أ اماناتكم وانتم تعلمون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 فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون أ م و ا ل ه م ليصدوا عن سبيل الله إن الذين كفروا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ي م ي ز الخبيث ل ل ه ا من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون, أولئك هم الخاسرون